ثم من مضغت مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء وإلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إن السماء فليمدد بسبب إن السماء ثم الليقطع فلينظر فَلِيُنْظَرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كِيْدُهُ ما يَغْيِضُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ شَاءَ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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم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 يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مِنْ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا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 ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوائ نار ابراهيم ما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَافَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ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 نها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا سكلي اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأعنب على ما رزقهم بيمت الأعوام فإلهكم إله واحدٌ فله أسلم فله أسلم وبشر المخبتين المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَارِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقَوَى مِنْكُمْ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض قاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإي يكذبوا كَفَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَدُوُّ وَثَمُودَ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 فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حريم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله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 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَرُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْنَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وَبَلِيسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار النار وعده الله الذين كفروا بأسهل المصير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 واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير